موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى في كلمات نبيل الفكاهين والحمد بحدي قول يا رب قول <تصفيق> يا رب بكل حب زي الشمس قائد وفضراعة قلبها خاشع سادت قلها سهد تزد والأرض لي يا رب يا رب إن لا الدنيا ظلمة السماء من غير نبوة يا رب الأنور بنادي وإن لا إيش من كذب حياتك سيهك محاري هموم كل يا رب اللي عنا يا حتراي اللي <تصفيق> لي في الخدمه لما اخرج القاضي الحلي بيغبك كل يا في الزمان او لقيت الحب هان اصدر الصبر الجميل وان لقيت فاتت صحابك او لقيت الحب هان في في حب <تصفيق>